ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجت فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خذتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن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 فقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم